فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَفْقَلَتْ دَعَا وَاللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنَّ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ أَمَّا يُشْرِكُونَ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 إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها Polily don choka a konm ma ki